بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر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 لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المسكين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ أتكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرا فرقة من قصورا بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرا كلا إن هُوَ تَلْكِرَ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يشاء اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التقوى وأهل